Hz. Al-Hassin, el-Ghazali, Bismillahi al-Rahman rahim Bismillahi al-Yamin, Bismillahi al-Shamali, Bismillahi al-Khalifi, Bismillahi al-Ammami, Bismillahi al ve fi pirzehi al-Hassini daxlüt, fi hassini وبأسمائه العسنى تسرألت وبسرى ماري لاسمه الجليل ترديت وبقوة إمداد أسرار اسمه القوي القاهر علوت وغلبت أعدائي من الجن والإنس وسائر المخلوقين وأحتجبت وقهرت وغلبت أعدائي من الجن والإنس وسائر المخلوقين واحتجبت وقاهرت وانتصرت وبجلال بهاي سنا اسمه الأعضام الأكبر الحي القيوم بالجلال والإكرام تدرعت وببارق وببوارق أنبار أسرار به العظيم احتجابت وتمسكت وبخفي طفي حسن الجميل تعلقت وبركنه القوي, وبركنه القوي التجأت واستاندت سبحانه وبحمده ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فتاه علي من باسط عز جواد كريم علي عظيم الله مين يسلك بالكلمات التامات والأسماء المعظمات والأحرف والأحرف النورانيات والكتب المنزلات والآيات البينات بما وردت بما سرادقات عرشك العظيم من الهيبة والجلال والقدرة والعظمة بما أودعت في الهروف والأسماء من الخواص والأسرار بالعظرة الشريفات والشريعة المظاهرة والصلاوات الخمس اتصال الأسرار والرحمة للخواص من عبادك وأسألك يا رب بما دعاك به أمياؤك وبما يسبحك ويمجدك حَمَلَةَ تَارِيحِكَ وَالْمُقَرَّبُونَ مِمَّا مِنْ مَلَائِكَتِكَ أَنْ تَجْعَلْنِي وَأَسْأَلُكَ يَا رَبِّ بِمَا دَعَاكَ بِهِ أَنْبِيَاؤُكَ وَبِمَا يُسَبِّحُكَ وَيُمَجِّدُكَ حَمَلَةَ تَارِيحِكَ وَالْمُقَرَّبُونَ مِنْ مَلَائِكَتِكَ تَجْعَلْنِي مُحَصَّنًا مَحْفُوظًا مِنْ من عَادٍ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَسَائِرِ الْعَوَالِمِ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا وأدخلني في سر إمداد أموار خزائن هرزك العزيز المنيع محجوبا عن كل سوء مغصوما في بحر من نور هيبتك مؤيدا منك بروح القدس وكن اللهم لي وليا ناسرا وكفيلا وكيلا وكفيلا ووكيلا حسيبا واحفظ برحمتك وفضلك ومنك وطولك وجعل جميعها مخلوقاتك طوع يدي مالكا زمته قلوبهم محبوبا عندهم معززا مكرما مهابا لا يعصون أمري ولا ألال منهم مكروهان ابدا معصوما من أذاهم شدة المحبة الألفة والموتة واجعلني في ذلك قريبا من حضرتك الشريفة متمسكا الشريعة المطهرة متلقيا للولوم والعكمة التي تقذفها بفضلك في قلبي من قطع أمارك واحفظني اللهم من العجب والكبر والرياء والنفاق والشرك الخفيه والشرك الخفي وطهرني من التنس والزلات والعيوب الباطنة بالظاهرة واجعلني آمنا من عذاب القبر وفتنته واجعل حياتي في طاعتك وفهمني في علم اللدني وأصحبني وأصحبني في عبادك الصالحين والأبدال والصطيقين واجعلني منهم برحمتك يا رحمة رحمي اللهم عافني من كل بلية منجني من كل هلكة ولا تجعلني من السالفين ولا تجعلني من السافلين واسقني كأسا رويا من شراب معبتك ولا تجعلني من ال... ياهو, ياهو ياهو ياهو ياهو ياهيا شراهيا يا ذا الحجة البالغة يا ذا الأعظمة والقدرة يا أي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إلهي ما أعظم شانك وأعز سلطانك بك اللهم نزلت وأنت الخير المنزلين وَبِكَ اِعْتَصَمْتُ أَنْتَ خَيْرٌ نَاصَرِينَ وَبِكَ اهْتَدَيْتُ إِلَى أَسْرَاتِكَ الْمُسْتَقِيمِ فَاكْفِنِ اللَّهُمَّ شَرَّ كُلِّ مَكْرُوْهٍ وَاجْعَلْ دُعَائِي مَقْرُونًا لِإِحَبَّاتِكَ وَاجْعَلْ دُعَائِي مَقْرُونًا لِإِجَابَتِكَ مَعَ اللُّطْفِ وَالرِّعَايَةِ والمنح الجسام والتلقيات الكرام وترقيات الوصول إلى حضرتك وأهلني للسماع الخطاب يا سريع يا بديع يا رفيع الدرجات يا سامع العصوات على اختلاف اللغات أسألك العصمة والأمن والسلامة واللطفة والبركة والقناعة بسم الله بفضلك يا من سواك يا ارحم الراحمين يا ارحم الرحيم وصلوات الله البر الرحيم الى سيدنا محمد السيد الكامل الفاتح الخاتم وعلى اله واصحابه أدد الأنفاس واللحظات والقدر والنبات وجميع معا في الكائنات كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون والحمد لله رب العالمين